وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنتم وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن ط فَن تَظِرُ إِ مَكُم مِنَ الْمنتَظِرين فَأَن جَينَاهُ وََّذينَ مَهُ بَِرحمَةٍ مِا وَقَطَعْن دَابََِّذنَ كَذذَّبُ بِآياتِنَا وَمَا كانَوا وَمَا كانوا مؤمنين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 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعد عَِهُ وَبَوكم وَضَوكُم فيِي الأرضْضِ تَ التَّخِذونَ مِسُهولهَا قُصورَ وَتَحيتُون وَتَْحتُونجبَالَ بُوتَ فَذكُر لَ اللهَِّ وَلاَا تَعثَ وَلَا تَعثَوا, تعثوا فيِي الأرضض مُفسِدينين فَالْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسِلَ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا اننا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح افتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذت التمر رجفته فاصبحوا في دارهم جاثمين تَول عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِ لَقدَدْأَبَلَغْتُكُمْ رسَلَةَ رَبّ وَنَصَحتُ لكُمْ وَصَحْتُ لكُمْ وَلَكِ لا تُحِبُّونًا النَّ صِحين وَلُوقًا إذقالَالَ لِقَْمِهِ أَتَأْتَُ الْفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَدٍ مِنَ, من العالممِين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتَنَظَّرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنْ وَاتَّقُوا دُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ وَانظُرُوا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين